إِذْنَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما قالت قَالَتْ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة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 تُنَسْيًا مَنْسِيًا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّ فكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي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 ما كان ابوك رأساؤا وما كانت امك بغيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال ا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 يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدون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 اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُقْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً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 الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أنت آلهه إبراهيم لا لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَتُغْفَرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَطِيًّا فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا لَهُمْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا لَهُ من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن إذا تتل عليهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ان انه كان وعده ماتيا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 له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنى خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيِّينَ ثُمَّ لَنَنْسَ عَنْهُمْ شيعه ايهم اشد على الرحمانعتيا ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها كان على رب بِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ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 ويزيد الله الذين اهتدوا دا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ